الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله سوء ا ق ي م ص ف و ف ك و ا ع ت د ي <تصفيق> ن سوء ص ف و ف ك وسد الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر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 ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض انما ل ل ل ه هو ا غ ي ا ل ح ي د ولو أن م في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعده سبعه أ ب ح ر ما نفدت كلمات الله إن موسوعه النابلسي سميع للعلوم الاسلاميه ن ه النهار الليل في وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر الشمس كل يجري إ ل ى أ ج ل م س م ى و أ ن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق بأن هو وما أ ن يدعون من دوني ا ل ب ا ط ت ل و أ ان الله هو العليل ا كبير ادم ت ر أ ان الفل كتجري في البيت ح ر ب ن ع الذي ل يريكم من آ ي ا ت د ي في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور و إ ذ ا غشيهم م و ج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم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 ا ل ل ه أكبر ا ل ا س ل ا م ي 「あなたはあなたの手を借りてくれ a 人間だ」 「あーたの名ーは誰だ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 و たちは今日の夜は何をしてもいい日々を知っ ر もいい日 م を知ってもいい日 د を知ってもいい日々を知ってもいい日々を知っ 「私の名前は何でもいいんです